الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله يالله إذا السماء وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمتنا السم ما قدمت وأخرت يا رب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 كما يوم الدين يوم لا تملك نس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله